Wissen ما شاء بكرا في صغف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بغرة قتل الإنسان ما أكفرة من للا وضا شهر I'll oh,